قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. لَعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِذَنبِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ قَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُلْكًا وَأَعْطَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ